شاب راسي وفجعتني الحقيق يا غافلا عن صلاته ويا مضيعا لأوقاته ويا قليل الزاد مع قرب مماته يا من شغلته شهواته ولذاته عن ذكر يوم وفاته أما عين تدمع أما قلب يخشع إنها والله المصيبة كم مرة خفنا من الموت فما متنا كم مرة ظننا أنها القاضية فإذا هي البعث من جديد والقوة والاستمرار، فهل تأمن مكر الله في المرة الثانية؟ في المرة الثانية، هل تأمن العمر وسته البتا به، وسته البتا به، واستمات القلب من قول زواني واستحار الفكر من فعل الدقيقة والجليل الموت غصب الفاني شاب راسي وافجعتني الحقيقة واستماتي و نزاری الفكر من فعل دیگر و الجیلی الموج رصد ال فانی غموض عانی و بس محد درابي وشیل ناشی فوق اربع رجال قلت لحظه من دقیقه او ثوانی شاب راسی وفجعتنی الحقيقه واستمات القلب من اول زوانی واستحر الفكر من فعل الدقي قا والجديد الموت غصب اللفاق شاب راسي وافجتني الحقي قا واستمات القلب من حول زواني وستحر الفكر من فعل الدقي رصب اللي فاني آه قلبي كم غويت باماني واستمرت غفلة العمر بزماني ليت رجع لجل ما اتدرك زماني واستهلت وبتن تمحي هواني شاب راسي وفجتني الحقيقه واستمات القلب من اول الزوال وال واستحار الفكر من فعل تيجي جا والجليل المتغصب اللي فاني شاب راسي وفجتني الحقيقه ما تلقب منه الزواري، واستحال الفكر من فعل الدجاج والجليل الموت رص بالفاني، فارقاني عقب حثوة رامي. ماج نفسي يرعين على جفاني, جفاني صرت وحدي في ظلام الظلامي وصار دن بقجراسي مكاني شاب راسي وفجأتني الحاج قا واستمات القلب من أول زوالي. واستحار الفكر من فعل الدجاج، والجديد المتجصب اللي فاني، شاب راسي وفجعتني الحجيج، و القلب من هول زواني، و الفكر من فعل الدجاج. رصب اللفان كم هوت الذنب وسرت بعظامي وعتدت بقولي وبلي سغواني ولت ويت فصد عن خيري لا نمي وأفجأتني الحاجة قال واستمات القلب من الزوال واستحار الفكر من فعل الدقي قال والجليل للموت غصب شاب راسي واستمات القلب من هون زواني واستحال الفكر من كله ديجاني والجليل الموت رص اللفاني جاني اثنين نفس ولين هراني وقلت ما قلبي براعش العوالي صار ذنبي ليردي في المكاني أسود مطلم خيف المعاني شاب راسي وفجعتني الحقيقة واستمت القلب من أول زوالي وا استحار الفكر من فعل الدقى و الجليل الموت غصب اللفاق شاب راسي وفجعتني الحقيقة واستمات القلب من هول زواني. واستحال الفكر من فعل الدقى والجديد الموت رصي ال لا ينفع كثر له. دیگا و استمات قلب من اول زوال زوال و استحار من فعل دیگا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا باسط اليدين بالرحمة يا من وسعت رحمته كل شيء يا ودود يا ودود يا ودود يا اللهم ارحمنا اللهم ثبتنا عند السؤال يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا يا غفور رحمنا رحيم وتبع لي